أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان خلط مما إن يخرج من بين الصلب والترى هم <ثم> على رجعي لقاس يوم تضن السراء. والسماء جارج وجيم والأرض ذات إنهم يكيدون كيدا زعم ما يصفون رسول عَلَى على <تصفيق>